وحسن وحسن على سيدنا وعلى س ي د ن اللهم ع ى ل وصحبه اكرمنا تعليمه ت ه وقربه وثوابه ل اللهم بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وجدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين ولقد انتهينا فيما مضى معنا من الدروس في الكلام على المنع و تحدثنا بعد أ ن تحدثنا عن أ ن و ا ع المنع ذكرنا من أ ن و ا ع المنع س ب ع ة أ ن و ا ع م ا ن ع حكم ا ل أ ص ل منع ان هذا ا ل أ ص ل مما يقاسي منع أ ن ا ل أ ص ل معلل إ ل ى ا خ ر ب تحدثنا بعد ذلك عن إ ي ر ا د الاعتراضات هل يجوز إ ي ر ا د اعتراضات معا و ت ا ر ة تكون من نوع واحد و ت ا ر ة تكون من أ ن و ا ع أ م ا كونها من نوع واحد فلا مانع م ت ر ت ب ة كانت أ و غير م ت ر ت ب ة و أ م ا إ ذ ا كانت من انواع و ك ذ ل ك أ ي ض ا في ا ل أ ص ح لا مانع سواء كانت م ت ر ت ب ة أ و غير م ت ر ت ب ة ه ذ ا ما تعرفنا عليه في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة ر ك ز و م في هذه ا ل م ح ا ض ر ة سوف نتعرف على قادح ذكره شيخ ا ل إ س ل ا م ي تبعا لجمع الجوامع هذا القادح عنوانه اختلاف ضابطي الاصل و الفرع اختلاف ضابطي الاصل و الفرع قال ان من القوادح ان يختلف الضابط في الاصل عن الضابط في الفرع تمام ان يختلف الضابط في الاصل عن الضابط في, في الفرع أ ن يختلف الضابط في ا ل أ ص ل عن الضابط في الفرع فينعدم الجامع وتنعدم المشاوره ونمتد قرأوا ل ل والحمد والسلام والحمد والحمد والحمد ومنها الضوارف ومنها الضوارف لله عليكم لله لله لله من من اخلاف ت ضابطي الاصل والفرع اي اخلاف ت علتي حكمهما بدعوى المعترض وانما كان اخلافهما ت ق ا ض ح ا لعدم ا ل ث ب ت فيه بالجامع وجودا او مساواه ان يقال في شهود الزور بالقتل تسببوا في القتل ف ع ل ي ه م المول كالمكر. ا كالمكره غيره على القتل ف ي ع ت ر ض ل أ ن الضابط في الاصل ا ل ا ك ر ا ف وفي الفرع ا ل ش ه ا د ة ف أ ي ن الجامع بينهما و إ ن اشتركا في الافضاء إ ل ى المقصود ف أ ي ن المساواه ضابط الفري لضابط ا ل أ س ل في ذلك وجوابه أ ي جواب الاعتراض باختلاف الضابط ب أ ن ه ا ل جامع بينهما القدر المشترك بين, بين الضابطين كالتسبب في القتل فيما مر وهو منضبط عرفا أ و ب أ ن ا ل إ ف ض ا ء أ ي إ ف ض ا ء الضابط في الفرع إ ل ى المقصود سواء أ ي م س ا ب ر لافكار ا ل ط ا ب ط في الاصل إ ل ى المقصود كحفز ا ل ن ص س فيما مر و ك ا ل م س ا م ل ذلك ا ل أ ر ج ح منه كما فهم ب ا ل أ و ل ى لا بالغاء إ التفاوت بين ا ل ط ا ب ط ي ن بان يقال التفاوت بينهما ملغى في ا ل ق ك م فلا يحصل الجواب به ل أ ن التفاوت قد يلغى كما في العالم يقتل, يقتل بالجاهل و قد لا يرضى كما في الحر لا يقترب العبد ا ل م ع ك م نعم قال من القوادح اختلاف ضابطي الاصل و الفرع ايش معنى قال معنى اختلاف علتي حكمهما بدعوى المعترض يعني ايه معنى م ن ى ان المعترض يعترض ان العله في الاصل و الفرع مختلفه هذا معنى اختلاف ضابطي الاصل و الفرع يعني ايش معنى يعني معنى هذا ركزوا معي بدقه معنى هذا اختلاف ضابطي الاصل والفرع ايش تعرف ايش م ع ن ا معناه يرجع الى ماذا الى ان المعترض يمنع وجود عله الاصل في ا ل ع ش في الفرع اذن هذا يرجع الى ماذا نقول يرجع الى منع وجود عله الاصل في الفرع اذن قوله هنا قال ومنها اي من ا ل ق و ا د اختلاف ضابطي الاصل والفرع اي اختلاف علتي حكمهما بدعوى المعترض اي اي ان المعترض يمنع وجود ع ل ة الاصل في الفرع ل ذ ل هذا هو اختلاف ا ل ب ا ب ولهذا قال لك ان ا ل ع ل ة في الفرع غير ا ل ع ل ة في الاصل العله في الفرع غير العله في ا ل أ ص ر قال ومنها أ ي من القوادح اختلاف ضابطي ا ل أ ص ر و الفرع أ ي اختلاف ع ل ة ل حكمهما بدعوى المعترضين قال وإنما كان, اختلافهما قادحاً وانما كان اختلافهما قادحا لماذا اختلاف ا لا شك ل أ ن ه لا جامع ولا مساواه قال لعدم ا ل ث ق ة فيه بالجامع وجودا تمام او مساواه لا وجود للجامع ولا مساواه ولا بين الاصل و ل ع ش والفرع لا مساواه بين ا ل أ ص ل والفرع ولا وجود ل ل ع ل ة ا ل ج ا م ع ة ي ش بينهما قال لعدم ا ل ث ق ة فيه أ ي في هذا القياس الذي قدحنا فيه بالجامع تمام بالجامع وجودا اه م ع ن ا يعني بوجود الجامع ي أ و مساواته أ ي بوجود بوجودا أ و مساواه يعني بوجود الجامع ي أ و بوجود الجامع ي أ و م س ا و ا ت الفرعي ل ل ش ي الاخر طيب ركز معي لا ما يجيب لك هذا القياس ركزوا معي هذا القياس اللي ب ي ج ي ب ه لك ا ل آ ن صحيح ما في اشكال فيه تمام ما في اشكال الان نركز منه تمام طيب نركز ما ن ف ت ب القياس هذا الان ا ي ل ا ه تستحيل ي ق ا م تمام تمام يجب القصاص على ش ه و د سور ش ه و ل سور بالقتل يعني في ش ه و د سور تمام هل يجب ت م امتصاص عن على ش ه و ل الزور تمام في القلب يعني اثنين ش ه و ل الزور شهدوا زورا وبهدان إ ن فلان زين ف ل ا ف تكف فلان تمام وثبت عليه امتصاص وقدمنا ل امتصاص وتكفر الشارع تمام الان انتضح لنا ان هؤلاء ه شهور ج ز و ر ة هل نقتلهم قال يجب القصاص على شهور ج ز و ر ة تمام يعني ف قتلها قياسا على ماذا قال قياسا على وجوب القصاص على المقرب يعني لو واحد اكره شخص حتى اخذ ا ش خ ص ن ق ي م عليه يقيم القصاص إ على المكره والمكره ايش لعله جامعه بجامع ة أ ن كل منهما تسبب التشقق في الجامعه التشقق في الاشقر لا ما في إ ش ت ا ل كذلك ما في اشقال ك ا ل ك ا ل آ ن المعترض يعترض مثل و ع ي م فيعترض تماما اختلافي خاططي امام ا ل أ ص ل والفرح أ ي ت م ا م أ ن ه يعتبر في عله ا ل أ ص ل ا ل إ ح ت ر ا ر و ا ل إ ك ر ا ه وهو غير موجود في ل و الفرع هذا غير موجود في إن غير موجود اكراه ا ل إ إكراح وهذا شهاده ة ذ اذا إكراح و ه شهادة إذا نحن لكم إنه قلنا لكم إنه أ ص ل ان ً ركز معي ل لكم إ ن هذا ه القادح يرجع إلى م الى ذ ا إ منع ع ل ة ا ل أ ص ل إ ل ى منع وجود ع ل ة ا ل أ ص ل في الفرع يعني معناها ان المعترض يقول ان ع ل ة ا ل أ ص ل هي ماذا ع ل ة ا ل أ ص ل هي فيها ا ل إ ك ر ا ه و هذه ا ل إ ك ر ا ه غير موجوده في الفرع إ ذ ن اختلف الفرع, الفرع. واحد اختلاف اختلاف ضابطي ا ل أ ص ل و لا ي ش ب الفرع طيب هذا هذا الاعتراف ها ن ق ر أ قال كان يقال في شهود الزور بالقتل تسببوا في القتل فعليهم ا ل ق و شوف تسببوا في القتل هذه العله فعليهم ا ل ق و د كالمكره غيره مثل الشخص الذي يكره غيره قال كالمكره غيره على القتل كالمكره غيره على القتل قال فيعترض يحصل ا ل ا ع ت ر ا ف ب أ ن الضابط في ا ل أ ص ل ا ل إ ك ر ا ه أ م ع ن الضابط في ا ل أ ص ل ا ل إ ك ر ا ه يعني ا ل ع ل ة في ا ل أ ص ل ا ل إ ك ر ا ه وفي الفرع ا ل ع ل ة في الفرع ليش الشهاده ف أ ي ن الجامع بينهما في جامع ما في جامع ل أ ن هذا لا يرجع إ ل ى منع وجود ع ل ة ا ل أ ص ل ب ي ن في الفرع لا منع طيب و إ ن اشترك في ا ل إ ف ض ا ء الى المقصود إ ذ ا كانت ع ل ة الحكم ما هي ا ل ح ك م ة م ش ر ع ي ة القصاص العله من ش ر ع ي ة ا ل ح ك م ة من ش ر ع ي ة القصاص المقصود من شرع القصاص حفظ النفس لا تمام وهما و ا د ي إ ل ى المقصود حفظ النفس أ ن ا س أ د ر ي الى حفظ النفس لكن لا مساواه لا مساواه بينهم وين قال لا لا لا غايه واين اشتركا في ا ل إ ف ض ا ء إ ل ى المقصود ف ي ن مساواه ضابط الفرع لضابط ا ل أ ص ل في ذلك يعني حتى ينفي انه ما فيه م س ا و ا ة يعني يقول لنا ان ا ل إ ق ر ا ه أ ش د ز ج ر ا و ا ل ا ق ر ا ه فيه شده اكثر من ا ل ش ه ا د ة طيب يعني ا ل ش ه ا د ة ما فيها شده يعني شده في الاكراه اكثر منها في ا ل إ ش د اكثر منها في ا ل ش ه ا د ة طيب المهم ا ل خ ل ا ص ة يا ج م ا ع ة ان ه اختلاف ضابطي ا ل أ ص ل والفرع كما يقول الزرقشي و كما يقول يرجع هذا راجع إ ل ى منع وجود ع ل ة ا ل أ ص ل في الفرع تمام الاعتراض يقول يعترض ب أ ن الرابط في الفرع ا ل ش ه ا د ة و في ا ل أ ص ل ا ل ا ك ر ا ء يعني اختلفت العلتين فلا يتحقق التساوي بينهما في ضبط ا ل ح ك م ة ما يمكن نسوي تساوي في ضبط ا ل ح ك م ة التي هي ا ل إ ف ض ل ا ل المقصود و إ ن قلنا انهما تساويا وان قلنا انهما, إنهما افضيا الى المقصود لكن ليست هناك مساواه في الافضاء الى المقصود أ ل ي س المكره تسبب في, في القتل أ و لا أ ل ي س المكره تسبب في القتل أ و لا او ل ي س شهود الزور بشهادته الزور تسببوا الى القتل او لا, لا؟ فنجعل التسبب إ ل ى القتل الذي ك ت ب ن ا على ا ل س ب و ر ة هو العله الذي هو القدر لا المشترك هو القدر المشترك وهذا القدر المشترك الذي على ا ل س ب و ر ة مفضل الى المقصود أو او ا لا ومفضل عندهم يعني كل من تسبب في قتل إ ن س ا ن يقيم عليه التوت إ ذ ن هذا سيؤدي إ ل ى المقصود من شرع الحكم ما وهو ماذا من شرع القصاص وهو حفظ النفوس ولكم في القصاص ح ي ا ة يا و ل ي ا ل ا د طيب قال وجوابه الجواب الاعتراضي باختلاف الضابط ب أ ن ه أ ي الجامع بينهما القدر المشترك بين الضابطين تمام الخدر المشترك بين العلتين ع ل ة الفرع و ع ل ة الاصل و ايش قال كالتسبب في القتل في م ا م ر التسبب في القتل منضبط ع ر ف ن او لا التسبب في القتل منضبط عرفا هذه عله عرفيه وصف عرفي منضبط وصف عرفي وصف عرفي منضبط وصف ت ع ا م عرفي منضبط من من طيب هذا هو السبب ا ل أ و ل هذا الجواب ليش؟ الاول الجواب ا ل أ و ل ايش هو ان نبين أ ن ا ل ع ل ة هي القدر ل ى المشترك بين ا ل أ ص ل و الفرع بين الاصل و الفرع الجواب الثالث أ و ب أ ن ا ل إ ف ض ا ء أ ي إ ف ض ا ء الضابط في الفرع إ ل ى المقصود إ ف ض ا ء الضابط يعني إ ف ض ا ء ا ل ع ل ة في الفرع بين الى المقصود الى المقصود من شرع الحكم والمقصود و ا ل ح ك م قلنا بمعنى واحد سواء اي مساو لافضاء الضابط في الاصل كما ان الضابط في الاصل عله الاصل تفضي الى المقصود سواء ايضا في, الليش في الفرع ايضا تفضي الى المقصود ايضا وهو حفظ النفس ق ل كحفظ النفس فيما مر قال وكالمساوي الارجح من باب ا و ل يعني لو كان أ ر ج ح من ا ل أ ص ل في ا ل إ ف ض ا ء الى المقصود من, من باب اولى اذن ل الجواب جوابان الجواب ج و الاول ب ا ا ن ج و ب ا ل أ تمام بيان أ ن ا ل ع ل ة هي ا ل ق د ر ا ل م ش ر ك الجواب الثاني بيان أ ن ا ل إ ف ض ا ء الى المقصود في الفرع مشاون إ ل ى ا ل إ ف ض ا ء الى المقصود في ا ل أ ص ل طي خمسين ث ل ا ث ة هل يمكن أ ن يكون الجواب ب إ ل غ ا ء التفاوت بينهما التفاوت الذي ا ل آ ن لك اسمعي في إ ك ر ا ه لك ا ل ع ص ل العله فيه ا ل إ ك ر ا ه لو قلنا والفرع هو ا ل ش ه ا د ة ق ا س أ ل غ ي التفاوت بين ا ل إ ك ر ا ه و ا ل ش ه ا د ة الفوارق سنلغيها قلنا لا يصلح الجواب ب إ ل غ ا ء الفوارق والتفاوت والفوارق بينهما لا يصلح جوابا لماذا لان التفاوت ما تعطيني الجامع م م تعطيني إيش؟ ما ت ايش ا ما م ت ط ي ي ن ا لانه ج م ل مثلا حتى في المثال هذا مثلا ركزوا معي شخص جاهل قتل عالم نقتله او ما نقتله نقتل. مع ان التفاوت بينهما كبير تمام او عالم قتل جاهل فتقتلون هذا العالم بهذا الجاهل هذا العالم من شرع الجاهل هذا ليس معتبر هذا التفاوت ليس معتبر قال لا بالغاء التفاوت بين الضابطين بان يقرر التفاوت بينهما ملغا في ا ل ح ك م التفاوت بينهما ملغا في الحكم فلا يحصل الجواب به قلنا ل أ ن التفاوت قد يلغى تمام كما في العالم يقتل بالجاهل العالم يقتل بالجاهل إ ذ ا قتل العالم الجاهل يقتل فهذا التفاوت يلغي وقد لا يلغى كما في الحب ر إ ذ ا قتل العبد لا يقتل الحب ل ع ش ر بالعبد اذا ما إ ل غ ا ء التفاوت لا يصلح أ ن يكون جوابا إ ذ ن متى ما اعترض علينا ب أ ن ا ل ع ل ة ا ل أ ص ل ليست م و ج و د ة في الفرع بسبب اختلاف ضابطي ا ل أ ص ل والفرع نجيب عن ذلك بماذا نجيب عن ذلك ب أ ن العله ة ي قدر علة هي القدر المشترك بينهما أ و أن نبين م س ا و ا ة الفرع لليش؟ للاصل ي ش في الافضه ا الى المقصود ه انتهينا من اختلاف ي انتهينا من ضابطي الاصل والفرع وذلك راجع وجود ويجاب الاول هو عموم لمنع علة الاصل قال ويجاب عنه بأحد طريقين. الطريق الأول بيانة إن الجامع هو عموم القدر المشترك راجع طريقين بيانة ان عنه بينهما بأحد وهو في هذا المثال التسبب ثانيهما بيان ان افضاء الضابط في الفرع الى المقصود مساوي لافضاء الضابط في ا ل أ ص ل الى المقصود اما الغاء التفاوت بين ا ل ش ه ا د ة و ا ل إ ك ر ا ه حفظا للنفس فانه لا يلزم من الغاء هذا التفاوت الغاء كل التفاوت لا يلزم طيب بعد ما عرفتم هذا سنتحدث الان عن ق ا د ح ا ج د ي د اسمه ا ل ت ق س ي ر قاضح جديد اسمه إيش؟ التقسيم التقسيم التقسيم هذا هو ان يكون اللفظ الذي ذكره المستدل باستدلاله متردد بين أ م ر أ م ر مقبول و أ م ر غير مقبول فما دام ع ن د ك اللفظ هذا متردد بين أ م ر ي ن واحد ا ل أ م ر ي ن ممنوع فهذا قاضح من ا ل ق و ا ع ي هذا قادح يقدح ب العله ل أ ن ه أ ت ى بشيء متردد بين أ م ر ي ن أ ح د ه م ا ممنوع اسمنا ومنها ي ا ل ق و ا د في أعطني ي لحظة ح ب م قال المرادب الضابط و هنا الوصف المشتمل على الحكمه المنصوده يعني ما ع ن الوصف المجتمع الحكمه المنصوده يعني العله ا ل م ش ت م ل على حكمه هي العله المناسبه يعني بان نبين ان العله المناسبه مختلفه بين الاصل و ل ع ش ق و الفرع ت ل ف ه بين الاصل و الفرع فسره بذلك السيد عباره العطار المراد به الوصف المجتمع الحكمه و ان لم يكن نفس العله قال و إ ن لم يكن نفس العله كالمشقه ا ل م ج ت م ل ه على الحكمه و السوره ا ل م ش ك ل ة هي نفسها حكمه لا إ ش ك ا ل في كلام ا ل ع ق ا ر لكن هنا تفسير السيد يعني كلام البناني جميل المراد بالضابط الوصف ا ل م ج ت م ل على ا ل ح ك م ة المقصوده وهذا يوافق ما ذكروا هنا. هنا إيش الإشكال عندي؟ إيش المقصود بالضبط؟ إيش عندي بليش؟ المقصود بالضابط المقصود بالضابط الذي فسره البناني ن ق ل ا عن س ي د الجداني قال ان المقصود بالضابط الوصف المجتمع على الحكمه ه ذ ا م ق ص و د يا سلام الوصف المجتمع على ح ك م ة يشهو الوصف المناسب أ و لا الوصف المناسب جميل و هذا يوافق, يوافق ما ذكره العراقي أ ن هذا القادح يرجع إ ل ى منع وجود ع ل ة الاصل فين الفرح ل ا منع وجود ع ل ة الاصل فرع معناه يقولون اختلاف العله العله التي في الاصل غير العله التي في, في الفرع هذه ع ل ة ف ي ه ا ا ل ش ه ا د ة هذه ع ل ة ف ي ه ا ا ل إ ث ر ا ه هذا هو طيب هذا بس الدين طيب. طيب هنا ما تكلم هنا عندنا ما تكلم عن الغار تكلم الطابق اذن هذا يرجع إ ل ى منع وجود ا ل عل... ع ل ة في الاصل نحن عرفناه من أ ن و ا ع المنع له من أ ن و ا ع المنع تمام من أ ن و انواع ع ا ل م ع من ن أ المنع وهو ا ل أ خ ي ر له منع وجود ا ل ع ل ة في الاصل فين في الفرع م ن ع ا ل أ خ ي ر هذا اللي تكلمنا عنه احنا ذ ك ن ا ه ا سبعه وكتبناها على ا ل س ب و ر ه لا أ س ل م حكم ا ل أ ص ل لا أ س ل م أ ن هذا الاصل ما يقاسي لا اسلم ان هذا الاصل معلل لا أ س ل م أ ن هذا الوصف علل لا اسلم وجود الوصف في الاصل لا نسلم ان الاصل متعدي لا نسلم وجود عله الاصل فين في الفرع وهذا فاذا اختلاف ضابطي الاصل والفرع يرجع إ ل ى أ ن المعترض يمنع وجود ع ل ة ا ل أ ص ل في الفرع وهو أحد احد أ الملوع طيب الان بنتكلم على قادح جديد هذا القادح الجديد اسمه التقسيم القادح الجديد هذا اسمه ايش التقسيم ك م ومن ن ا ي القوادح التقسيم هو راجع ل ى استفسار م ع م ن المعترض أ ن أ ح د احتماله ل ل ف ظ ي العله وهو ترديد ا ل ل و ظ ي المورد في الدليل بين أ م ر ي ن مثلا ً على السواء أ ح د ه م ا ممنوع دون الاخر دون ا خ ل م ر ا د مثاله أ ن يقال في مثال الاستفسار ل ل إ ج م ا ل فيما ي أ ت ي الوضوء ا ل ن ب ا ف ه و ب ا ل أ ف ع ا ل المخصوصه ا ل أ و ل ممنوع أ ن ه قربه والثاني مسلم أ ن ه قربه لكنه لا يفيد الغرض من وجوب نيته والمختار قبوله ل أ د م تمام الدليل معه وقيل لا ل أ ن ه لم يعترض المراد وجوابه أ ن اللفظ موضوع في المراد ولو عرفا كما يكون ل ب ه او أ ن ه ظاهر ولو ب ق ر ي ن ة في المراد كما يكون ظاهرا بغيرها ويبين الوضع م ب ا ل ض ر و ف قال أ ي ض ا من القوادح نوع يسمى التقسيم نوع يسمى التقسيم وهذا في ا ل ح ق ي ق ة التقسيم يرجع إ ل ى الاستفسار يرجع إ ل ى الاستفسار نوع من أ ن و ا ع الاعتراضات يسمى الاستفسار والاستفسار هو طلب معنى في ا ل ح ق ي ق ة هو طلب معنى ل ف ظ الوارد في القياس الاستفسار يعني السؤال تمام بطلب معنى ل ف ظ وارد في القياس فيقول لنا من الاعتراضات تمام التي ترد على القياس أ ن ينكر في القياس لفظ هذا اللفظ يتردد بين معنيين له معنيين له واحد من المعاني ممنوع يؤدي إ ل ى منع القياس وعليه صحته واحد مقبول تمام وليس هناك أ و ل و ي ه لهذا دون إ ي ش دون هذا ولهذا يكون قادحا فكيف نرد عليه نرد أنه هذا لا المعنى المراد هو هذا هذا هو المعنى اللغوي أ و أ ن هذا هو المعنى اللغوي العرفي أ و أ ن هذا هو المعنى الظاهر أ و أ ن هذا هو المعنى ليش الظاهر ثلاثه اجوبه طيب قال ومنها أ ي من القوادح التقسيم قال وهو راجع للاستفسار و ه و راجع للاستفسار مع منع م ع ت ر ي ض أ ن أ ح د احتمالي اللفظ تمام أ ن أ ح د احتمالين لفظ العله تمام يعني يقول لك هذا التقسيم يرجع إ ل ى حادتين إ ل ى استفسار و إ ل ى منع إ ل ى استفسار و إ ل ى منع يرجع إ ل ى حادتين استفسار قلنا لكم استفسار هو السؤال بطلب بيان معنى ويرجع إ ل ى المنع وهو منع العله معناها ايش يقول ك م سمعين معناها ا ل آ ن هذا القياس الذي أ م ا م ن ا طيب قال ايش هو ترديد ل ف ظ المورد في الدليل ل ف ظ ورد في الدليل يعني في القياس بين أ م ر ي ن مثلا ً على السواء متردد بين أ م ر ي ن على السواء أ ح د ه م ا ممنوع أ ح د ه م ا ممنوع دون ليش دون ا ل آ خ ر أ ح د ه م ا ممنوع تمام تمام ممنوع دون ليش دون ليش دون ا ل آ خ ر تمام أ ح د ه م ا ممنوع دون الاخر تمام يعني أ ح د ه م ا لا نسلم أ ن ه العلم تمام قال مثاله أ ن يقال في مثال الاستفسار ل ل إ ج م ا ل فيما ي أ ت ي يعني يقول لك هذا المثال يصلح للتقسيم و يصلح أ ي ض ا للاستفسار و الاستفسار ب ي أ ت ي م ع ن ا قال الوضوء ا ل ن ظ ا ف ة تمام أ و الاش تمام الوضوء ا ل ن ظ ا ف ة تمام أ و ا ل أ ف ع ا ل ا ل م ق ص و ص ة تمام الوضوء ا ل ن ظ ا ف ة أ و ا ل أ ف ع ا ل ا ل م ق ص و ص ة ا ل أ و ل ممنوع أ ن ه قرب ة و الثاني مسلم أ ن ه قرب ة لكنه لا يفيد تمام الغرض تمام من وجوب ا ل ن ي ة طيب اركز م ن ي تمام Rick is missing. ع ب ا ر ة عن ح ا ج ت عباره عن استفسار نوع من انواع الاعتراضات اسمه استفسار تمام أ و معامل تمام ع ب ا ر ة عن استفسار اعلى استفسار طلب معنى نفوض مجموعه ويقول ب هذا الوضوء الذي ورد في دليلك ايها المستدل لفظ متردد بين امرك ما هو ا ل أ م ر عنه قال لفظ متردد بين امرك المعنى الاول هذا من الوضاءه والوضاءه هي ا ل ن ظ ا ف ة والثاني أ الأفعال, الافعال ليش ا ل م خ ص و ص ة ا ل ن ظ ا ف ة و ا ل أ ف ع ا ل ل ي ش المخصوصه اما ا ل ن ظ ا ف ة هذه فلا شك أ ن ه ا لا تحتاج لها ل ي بالاتفاق و أ م ا كل ا ل أ ف ع ا ل ا ل م خ ص و ص ة قربك فلا نسلم أنها فنمنع وجود هذه العله يعني لن اجتمع ع م ر ي ن لان أ ن ل ي م ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م ق د م و ا عقد جمع ا ل ج و ا م ع ه اخر بعد ا ل ا س ت ف س ا ر شيخ ا ل إ س ل ا م هنا ق د م و ا على ا ل ا س ت ف س ا ر ل أ ن ه ر أ ى أ ن فيه منعا ل أ ن ه ر أ ى أ ن فيه منعا هذا ندع ل ل ع ب ا ر ة ن ر ك ز عليها شوي شوي قال ومنها أ ي من القوارح التقسيم قال وهو راجع للاستفسار يرجع للاستفسار ل أ ن ن ا م عن الاستفسار أنت لما يذكر المستدل لفظ مجمل في د ل ي ل و تعترض عليه الاعتراض عليه تمام لان هذا لفظ مجمل هذا هو الاستفسار ل ن م ن ه ذ ا ا ل ا ع ت ر ا ض م ن ه تطلب منه ان ه يفسر كلامه قال وهو راجع الى الاستفسار لكن الاستفسار فقط مع ماذا قال مع منع المعترض ان احد احتمالي لفظ العله يعني المعترض يقول احد الاحتماليه ليس هو العله اذن اجتمع امرنا طيب ركز معي قال وهو ايش ع ر ف لنا التقسيم قال وهو تبديد اللفظ المورد في الدليل أ ي ن اللفظ المورد في الدليل هنا عندنا الوضوء بين أ م ر ي ن مثلا على السواء بين أ م ر ي ن إ ذ ن الوضوء هذا متردد بين معنين المعنى ا ل أ و ل يشهو ا ل ن ظ ا ف ة و المعنى الثاني الافعال له ا ل م خ ص و ص ة أ ح د ه م ا ممنوع ا ل ن ظ ا ف ة هذا ممنوع دون ا ل آ خ ر ليس ممنوع دون لا دون ا ل آ خ ر مثاله أ ن يقال في مثال ا ل ا س ت ف س ا د ا ل إ ج م ا ل فيما ي أ ت ي بعثه هذا المثال في الاستفساره الوضوء ا ل ن ظ ا ف ة او الافعال ا ل م خ ص و ص ة ا ل أ و ل ممنوع أ ن ه قربه لا نسلم أ ن ه قرب ا ل أ و ل ايش هو هو ا ل ن ظ ا ف ة والثاني م س ن م افعال ا ل م خ ص و ص ة مسلم انه أ قربه لكنه لا يفيد الغرض من وجود الله من وجوب ا ل ن ي طيب هذا هو إ ذ ن يعني التقسيم ع ب ا ر ة عن حادتين ع ب ا ر ة عن استفسار مع م ن ع ب ا ر ة ع ن استفسار مع, مع... ولهذا شيخ الاسلام م ق د قدم وليه... شيخ الإسلام إيش؟ طيب لابد تعرف انه م... اسمع قال لك لا وهو ترديد اللفظ المورد في الدليل بين أ م ر ي ن لابد يكون لابد تعرفون انه على السواق لو كان ظ ا ه ر في أ ح د المعنين ي م ا في ش ك ا ف ه ما في تردد التردد يلزم منه أ ن يكون ا ل م ع ن ي ي ن على السواق أ ن يكون ا ل م ع ن ي ي ن على السواق هذا واحد ف إ ن ه لو كان ظاهرا في أ ح د ه م ا لوجب تنزيل ه عليه ولهذا نحن في الرد, الرد... من أ و ج ه الرد ب ب ي ن انه باهر في أ ح د ا ل ه المعنين او ب ب ي ن أ ن الوضع الحقيقي اللغوي هو كذا أ و الوضع العرفي هو كذا طيب طيب ركزوا معي هل يقبل السؤال ا ل آ ن هل يقبل التقسيم أ ب لا نرجع للتقسيم اين التقسيم ترديد ابلغه الوارد في دليل المستدل بين أ م ر ي ن متساويين أ ح د ه م ا ممنوع أ ح د ه م ا ممنوع طيب أ ح د ه م ا ممنوع تمام مثاله نقول أ ن ت ذكرت أ ي ه ا المستدل ا ل و م و م في دليلك والوضوء قد يراد به ا ل د ظ ا ف ة وقد يراد به ا ل أ ف ع ا ل ا ل م خ ص و ص ة و ا ل ن ظ ا ف ة لا نسلم أ ن ه ا ق ر ب ة أ ب د ا والثاني نسلم أ ن ه ا ق ر ب ة لكن لا يدل على المقصود ل أ ن احتمال يكون المعنى هذا طيب الجواب قال هل يقبل قال والمختار قبوله والمختار قبوله يعني ه والمختار قبول التقسيم القدح بالتقسيم لماذا ي بليش ي ش قبول القدح ق ل ا ت س ت م م م ل ا ل أ ن ه الدليل لا يتم به مع وجوده لا يتم الدليل لان ي ش ل يتم الدليل مع ل وجوده أ هذا لفظ مجمل و ل ف ظ م ج م ل ما تردد بين م ع ن ي ن على ا ل س و ا ل وليس ظاهرا في أ ح د المعنين وواحد من المعنيين ب ن ا ت ف ا ق ممنوع أ ن ه قربه و احد المعنيين ممنوع احد المعنيين ممنوع طيب قال لعدم تمام الدليل معه يعني مع التقسيم مع التردد هذا تمام قال وقيل لا أ ي تمام وقيل لا يقبل ل أ ن ه لم يعترض المراد ما اعترض المراد الذي هو إ ي ش الذي هو الفرع و ا ل ع ل ة نفسه ا ل أ ن ه لم يعترض المراد قال لانه لم يعترض المراد يعني ا ل آ خ ر ي ن هنا ع ب ا ر ة ع ب ا ر ة هنا قال لا وقيل لا يقبل ا س ت غ ل ا ل عنه بالاستفسار اعترض عليه ا بالاستفسار فلا يجوز ل التكسير يغني عنه هنا المقابل هنا لا صح كما في الغيث لامع انه يغني عنه الاستفسار يغني عنه ليش الاستفسار م ا في داعي ل ل ت ق س ي ب خلاص يبكي عن الاستفسار و الاستفسار بيتكلم عليه بيتكلم عليه بعد شوي طيب وهو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابه او اجمال ب ن ج ي ب نعرف ان ه مقدم الاعتراضات هو الاستفسار أ و ل اعتراض ب د ا ب و ابن الحاجب في مختصره هو الاستفسار هو الاستفسار. اذن ل ا ا س س ت ف ر إ هل يقبل التقسيم أ و ما يقبل الا صح المختار قبوله لماذا ل أ ن الدليل لا يتم مع وجوده وقيل لا يقبل تمام ل أ ن ه لم يعترض ا ل م و ل ا د و هذا علتنا و ا ل ع ل ة ا ل أ خ ر ى استغناء عنه بالاستفسار طيب كيف نجاوب ا ل آ ن انظروا ا ت كمان حتى أ ن ا أ ف ه م الجواب أ ف ه م إ ي شيء ا أ ن ه يعترض علينا ب ا ل إ ج م ا ل له ي ش ي قابل كيف نخرج نخرج برجحان أحد له. برجحان احد ل له م ع ن ن ي ر ا ن أ ح المعنين إ ذ ا بالظهور إ ذ ا اول جواب بالظهور بظهور أ ح د المعنين أ ح د ا ل ا ج م ب ه ا ل أ خ ر ى نبين أ ن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي ل غ ة أ و المعنى الحقيقي عرفا قال وجوابه أ ن اللفظ موضوع في المراد ولو عرفا يعني نبين أ ن هذا اللفظ وضع في هذا المعنى عرفا يعني وضع عرفي كما من باب أ و ل ى وضعه لغوي وضع ليش اللغوي قال كما يكون أ و أ ن ه ظاهر ولو ب ق ر ي ن ة في المراد كما يكون ظاهرا بغيرها يعني بغير ا ل ق ر ي ن ة تمام ويبين الوضع والظهور لابد في الجواب لابد يبين الوضع ويبين الظهور لا يكون الجواب جوابا حتى يبين الوضع والظهور إذن خلاصة الجواب جواب التقسيم بالوضع أ و الظهور ا معنى بالوضع بيان الوضع اللغوي أ و بيان الوضع العرفي والظهور بيان أ ن هذا المعنى هو المعنى الظاهر و أ ن ا لفظه ليس مجمل أ ن اللفظ هذا ظاهر و أ ن ا لفظ ل الاساءه ليس مجمل ن ب د أ إ ل ى التقسيم نلخص مره ث ا ن ي التقسيم ع ب ا ر ة عن تردد لفظ ورد في دليل المستدل بين أ م ر ي ن على السواق احدهما ممنوع بالاتفاق مثل لو قال لنا ا ل و ب و ء ق ر ب ة فتجب فيه ا ل ن ي ة قياسا على ا ل ص ل ا ة نقول له ا ل و ب و ء لفظ مجبل ي ش ت م ل م ع ن ي ن على السواق وهما ا ل ن ظ ا ف ة و ا ل أ ف ع ا ل ا ل م خ ص و ص ة و ا ل ن ظ ا ف ة ليست ق ر ب ة بالاتفاق تمام فلا, فلا نسلم وجوب ا ل ن ي ت ي فيه لياسر على الصلاه الجواب نبين الجواب نبين ان هذا هو المعنى الاصطلاحي له او نبين انه ظاهر في الافعال المخصوصه نبين ظهوره في الافعال المخصوصه اما بالوضع نبين انه وضع وضع لهذا المعنى بالوضع و الوضع ق ا س م ي ن قلنا اما وضع لغوي و اما وضع عرفي أ و نبين أ ن ه ظاهر في هذا المعنى ليس مجمل ولكنه ايش ظاهر أ ن ت تعرف ان اللفظ إ م ا أ ن يكون نص و إ م ا أ ن يكون ظاهر و إ م ا أ ن يكون مجمل أ ن ت بين انه ظاهر ليس مجملا بين أ ن ه ظاهر وليس, وليس مجملا ب ح ث ما انتهينا من, من النقطه الا انتهينا من ا ل ا ح ت ر ا ب ا ت باقي لنا ا ع ت ر ا ب واحد اسمه استفسار الان يريد ان يقول لك شيخ ا ل إ س ل ا م زكريا ا ل أ ن ص ا ر ي الاعتراضات كلها كلها الاعتراضات؟ ترجع الى المنع ك ل ا ل ا ترجع الى منع العلم كلها ترجع الى منع العلم كلها ترجع الى منع, منع, منع العلم كلها ا ترجع الى منع ل العلم عدم ا ل ت أ ث ي ر عباره عن منع للعلم تمام القول بالموجب منع العلم كلها ترجع الى المنع هذا راي ب ن راي شكله شيخ ا ل إ س ل ا م تبع ا لباس التاجدين س و ابن الحاجب وغيره قال الاعتراضات كلها ك ل ه اما الاعتراضات ان ترجع إ ل ى المنع و إ م ا ترجع إ ل ى ا ل م ع ا ر ض ة يا اما منع واما إيش؟ معارضه اما, اما, اما ان تكون منعا لما نخلص من الاعترافات والاقياس نسوي خبر او ا ع ث ر ونجيبكم اركان القياس ونسوي جيدا ر ك ا ن القياس ك ي ف نتعلم القواعد كلها بننطقها ق باركان القياس وبنرتب الاعترافات هذه كلها تتركب إ ي ش اللي يرجع إ ل ى ا ل أ ص ل ويش اللي يرجع إ ل ى ا ل ف ر ق وهنا كلام ك جميل جدا للابن للمل... الحاجز وكلام جميل للتاديبين ل ل س ل و في رفع الحاجز في بيان هذه ا ل م س أ ل ة إ ذ ن ه ي الان م س أ ل ة ج د ي د ة انتهينا من ا ل ا ع ت ر ا ف ا ت ما بقي لنا الا اعتراض واحد يسمى بالاستفسار حتى الاستفسار هذا اختلفوا فيه هل هو اعتراض أ م ليس اعتراض ا ل أ ك ث ر و ن على انه ليس اعتراض ل أ ن ه طلب م ع ن ا ل ا ب ي ش م ع ن ا تمام اكثرون على انه ليس اعتراضا الان اعتراضات ا ا يقول لك الاعتراضات هذه كلها التي تقدمت معك ت ا ج الدين ا ل س ب ك ي يرى انها ر ا ج ع ة الى المنع فقط والمنع يعني ع ب ا ر ة عن منع مقدمات القياس اما الاصل او الفرعون قال ابن الحاجب وتبعه ع ض و الدين ا ل ا ي ت ي في شرحه عليه قال لا ترجع إ م الى إ المنع أ و إ ل ى ا ل م ع ا ر ض ة يا إ م ا منع يا إ م ا معارض أي ا ع ت ر ا ض يا إ م ا منع يا إ م ا إ ي ش ي ا إ م ا معارض طيب اقرا ل ل ه والاعتراضات كلما كثير إلى المنع قال الأبي لأن المستقيل معارضة راجعت عرض بيه القدح د ي ل ه صحة م م ا ت ت ه ل ل ا للشهادة له وسلامته المعارض له من ت ن في ذ ذلك شهادته هدم المعترض القدع وغرض من ف ص ح ة الدليل بمنع مقدمه ت منه أ و معارضته بما يقاومه و ا ل أ س ر كبعدهم ترى ان ا ل م ع ا ر ض ة منع للعله عن الجليان و تبعته نعم قال و الاعتراضات كلها ر ا ج ع ة إ ل ى المنع و الاعتراضات كلها راجع ة إ ل ى ماذا إ ل ى المنع قال كثير يعني قال كثير من ا ل أ ص و ل ي ي ن أ و ا ل م ع ا ر ض ة أ و ليش أ و ا ل م ع ا ر ض ة و ا ل آ ن الدليل يقول لك ا ل آ ن بيبين لك ه ي ه يقول لك انا في الاختبار سؤال بين بين ا ل آ ت ي بين ووضح ا ل آ ت ي الاعتراضات كلها ترجع إ ل ى ا ل م ن ع أ و ا ل م ع ا ر ض ة بين ا ل آ ت ي الان اسمع لماذا لك ا س م ع ي قال ل أ ن غرض المستدل من إ ث ب ا ت ه تمام مدعاه بدليله الغرض ح ا د ث ي ن الحاجه ا ل أ و ل ى ص ح ة مقدماته ص ح ة مقدمات الدليل حقه المقدمات حق الدليل حقه ص ح ي ح ة ليصلح ل ل ش ه ا د ة له تكون ص ا ل ح ل ل ش ه ا د ة له اثنين سلامته تمام سلامته من المعارض اثنين سلامته من المعارض ي قال لتنفذ شهادتك حتى تنفذ ليش شهاده اذا الحادتين حادتين حتى يثبت حتى يثبت المدعى بالدليل حتى يثبت المدعى بالدليل لا اثبات المدعى بالدليل لا بد من حادتين ا ل ح ا د ث ة ا ل أ و ل ى ص ح ة المقدمات ص ح ة المقدمات ا ل ح ا د ث ة ا ل ث ا ن ي ة س ل ا م ة الدليل من المعارض تمام إ ذ ا كان ا ل أ م ر يتوقف على ه ذ ي ن ا ل أ م ر ي ن ف إ ن منع مقدمات تمام إ ث ب ا ت ص ح ة المق... ال... القدح في المقدمات بالمنع القدح في المقدمات يقال د له منع وذكر المعارض يقال له ماذا معارضه تمام طيب قال و غرض المعترض من هدم ذلك واحد القدح في ص ح ة الدليل بمنع م ق د م ة منه يمنع م ق د م ة من مقدمات ا ل ا د أ و ماذا يفعل أ و معارضته بما يقاوم إ ذ ن المعترض بين أ م ر ي ن ا ل آ ن المعترض تمام ا ل آ ن هذا المعترض ركز معي عنده دليل ا ل م س د م ايش يفعل ب يفعل واحد من حده يا إ م ا ب يمنع م ق د م ة من المقدمات بالنقض بعدم ا ل ت أ ث ي ر و أ ن ت م ا ش ي بيمنع مقدمة من, بيمنع مقدمة من او ل م م ق د ا ت أ ب يذكر دليل آ خ ر يقاومه يدل على خلاف تمام أ و نقيض ما ذهب إ ل ي ه يعني ت ن ت ه هذا هو شغل المعترض لماذا ل أ ن هدم المعترض هو هدم كنت ج ع ي ه ا د م د ل ي ل المستدل و ه ا د م د ل ي ل المستدل بالحادثين ب ي كيف ي د م هذا الدليل المستدل يا اما منع مقدمه من مقدمات الدليل يا اما م ق ا و م ة الدليل بدليل آ خ ر يقتضي النقيض أ و لا أوض ب... هذه هي و ج ه ة نظر و ج ه ة نظر من وجهه نظر الذين قالوا ك ذ و ا معي هذه هي و ج ه ة نظر تمام الذين قالوا أ ن الاعتراضات تمام كلها ترجع إ ل ى المنع أ و ا ل م ع ا ر ض ة تمام طيب ثم يقول لنا شيخ ا ل إ س ل ا م قال و ا ل أ ص ل ما معنى و ا ل أ ص ل يعني جمع ل ه الجوامع كبعضهم البعض ا ل آ خ ر من م ص و ل ي ن ر أ ى أ ن ا ل م ع ا ر ض ة منع ل ل ع ل ة عن الجريان انت لما تعارض ركز معي لما تعارض ا ل ع ل ة ب ع ل ة أ خ ر ى تقتضي النقيض أ و الظل ف أ ن ت منعت هذه ا ل ع ل ة عن الجريان او لا أ و ل ي س ب شروط ا ل ع ل ة أ ن لا تعارض تمام ا ل ع ل ة ا ل م س ت ب ط ة بما يقتضي النقيض أ و الظل نعم قال أيها قالها قال قال ولاصلك بعضهم ر أ ى ان ا ل م ع ا ر ض ة منع ل ل ع ل ة عن الجريان فاقتصر عليه فاقتصر عليه يعني فاقتصر على المنع فقط قال اعتراضات كلها ت د ع إ ل ى المنع قال وتبعته ف ي أ ن ا شيخ الاسلام ي تبعت صاحب ا ل أ ص ل وهو تاج الدين السبقي في ذلك إ ذ ن عندنا ر أ ي ي ن تمام عندنا ر أ ي ي ن ا ل ر أ ي الاول من ا ل أ ص و ل ي ن يقول أ ن الاعتراضات كلها ترجع إ ل ى المنع و المعارضه و الراي الثاني يقول أ ن الاعتراضات كلها ترجع إ ل ى إ ي ش الى ايش الى إيش؟ إلى, إيش؟ الى المنع طيب هذه ف ا ئ د ة مهمه جدا ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة بعد هذه ا ل ن ق ط ة ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة هو بعد أ ن عرفنا هذا ركز م ع ي ا ل ن ق ط ة التي ستاتي ا ل آ ن هي ما هو المقدم ما هو مقدم الاعتراضات ما هو الاعتراض المقدم اول اعتراض نعترضه تمام مقدم ها قال ها ي يقرا ب س م الله ومقدمها ومقدمها بكسر الدال ويجوز فتحها كما مرر م ي ن ى مقدمه ومقدمه بدنا معنا في المقدمات ن ا م اها المتقدم و ب ا ل م ق د م ة على الاعتراض الاعتراضات الاستفسار فهو ط ل ي ع ة لها ك ط ر ي ة الجيش و هو طلب ذكر معنى اللغز لغرابه او اجمال فيه وبيانهما ه ا ل غ ر ا ب ة و الاجمال على المعترض في ا ل أ ص ح ل أ ن ا ل أ س ر عدمهما وقيل على المستضل بيان عدمهما ليظهر دليلهم ولا ي ك ل ب قال ومقدم هذه ومقدم ومقدمها ويجوز ومقدمها بكسر الدال ويجوز فتحها كما مر أ ي المتقدم إ ذ ا قلنا مقدمها ومقدمها اي او المقدم بناء على ا ل ف ت ح ة ل ف ا النشر المقدم على الاعتراضات الاستفسار المقدم ع وها هنا اختلفوا هل الاستفسار اعتراض ام لا هل الاستفسار اعتراض او لا على كل حال هنا ا ل ع ب ا ر ة م ه م ة لانه يتقدم على الاعتراضات يتقدم عليها هم على كل حال اصولين ل مختلفين مره مختلفين م ر ة الاصولين مختلفون هل تمام منها أ و ليس منها تمام اختلف الاصوليون ركزوا معي اختلف الاصوليون هل الاستفسار من الاعتراضات ام لا ركز معي ما هو الاستفسار الاستفسار تمام قال فهو ك ط ر ي ع ة لها يعني مثل مثل ط ر ي ع ة الجيش مقدم الجيش قال وهو طلب ذكري معنى اللفظ يعني المعترض يطلب من المستدل أ ن يبين معنى هذا اللفظ الذي ذكره كما حقنا ا ل آ ن القياس ا ل ل ي عندك على ا ل س ف و ر ا ه جبناه يطلب المعترض ويبينني معنى الوضوء هذا لفظ غريب أ ولكن ي ق و هذا لا ف ظ يمكن ب أو لفظ ج ان يكون هذا لا يمكن ان ل هذا يكون هذا ماهر واحد لا م ع ن يمكن ان يكون ب ي ت هذا لا يكون تقسيم هذا لا يكون هذا عباره عن, ايش؟ عن طلب يعني ا ل آ ن المعترض يقول هذا اللفظ الذي ذكرته مجمل بين كذا وكذا ولا م ز ي ة ل أ ح د المعنيين على ا ل آ خ ر مقتضى هذا الاعتراض انك تطلب منه ان يبين يبين تبين تطلب منه ان يفسر لك معنى كلامه يفسر لك معنى ك ل ا م ه ركز معي قال وهو طلب ذكري معنى اللفظ ي ايش السبب ذكر المستدل لفظ غريب يعني غير واضح المعنى أ و مجمل يعني يحتمل ي ش م ل معنيا على السواء طيب من الذي يبين ا ل غ ر ا ب ة و ا ل إ ج م ا ل اللي يبين ا ل غ ر ا ب ة و ا ل إ ج م ا ل المعترض لما تعترض عليها تقول هذا ه لفظ غريب أ و مجمل بين ا ل غ ر ا ب ة و بين له ا ل إ ج م ا ل ل أ ن ا ل أ ص ل عدم ا ل غ ر ا ب ة و عدم ل ه اجمال و لهذا قال لك و بيانهما أ ي الغرابه و الاجمال على ا ل م ع ت ب ر في ا ل أ ص ح لماذا ل أ ن ا ل أ ص ل عدمهما ل أ ن ا ل أ ص ل عدمهما يعني ل أ ن ا ل أ ص ل عدم الغرابه و ا ل إ ج م ا ل ل أ ن ا ل أ ص ل عدم الغرابه و ا ل إ ج م ا ل قال و قيل على المستدل يعني وقيل على ا ل م س ت ن ل بيان عدمهما يعني يبين انه عدم ا ل غ ر ا ب ة و ا ل إ ج م ا ل يظهر دليله أ خ ي ن ا أ ص ح انه على المعترض انت ت ق و ل انه هذا بين طيب طيب إ ذ ا قلتم ركزوا معي إ ذ ا قلتم ركزوا معي إ ذ ا قلتم انه على المعترض انه يبين ا ل إ ج م ا ل يبين ان هذا اللفظ يحتمل المعنيين ه ذ ي هل لا بد يذكر الدليل على ان المعنيه متساويه لا و لهذا قالك ا ل آ ن ولا يكلفوا المعترض ب ا ل إ ج م ا ل بيان تساوي المحامل بيان تساوي ليش ان يبين ان المحامل اللفظ معاني اللفظ هذا م ت س ا و ي ة لان تساوي المحامل هو المحقق للاجمال لا اجمال الا اذا تساويت المعاني إ ذ ا لم تتساوى المعاني فلا اجمال قال المحقق ل ل إ ج م ا ل قال لعسر ذلك علي ه تمام قال ويكفيه في بيان ذلك إ ن اراد التبرع به أ ن يقول ا ل أ ص ل بمعنى الرادع ا ل أ ص ل عدم تفاوتها أ ي المحامل و إ ن عارضه المستدل ب أ ن ا ل أ ص ل عدم ا ل إ ج م ا ل تمام فيبين أ المستدل عدم تمام غ ا ي ة غ ا ي ة إ ي ش الجواب ا ل آ ن إيش؟, ايش سيكون جواب المستدل المستدل يبين بالدليل عدم ا ل غ ر ا ب ة و ا ل إ ج م ا ل تمام او يفسر اللفظ بمحتمل يفسر اللفظ الغريب بمحتمل تمام طيب ه ي ا ق ر أ بسم الله و لا يكلف المعترض ب ا ل إ ج م ا ل خلا واصل و لا يكلف المعترض ب ا ل إ ج م ا ل بيان اصابه المحامل ا ل م ح ك ق ه ل ل إ ج م ا ل لعشر ذلك عليه ويكفيه في بيان ذلك م ن اراد التبرع به أ ن يقولا ا ل أ س ل و ب ما نراجع عدم ت ف ا ر ق ه أ ي المحامد و إ ن عاده المستطل ب أ ن الخسر عدم ا ل إ ج م ا ل فيبين المستطل عدمهما عدم ا ل غ ر ا م ة و ا ل إ ج م ا ل حيث تم ا ل إ ع ت ر ا ر عليه بهما ب أ ن يبين ظهور اللوم في مقصوده بنقل عن ل غ ة أ و عرف او شرك شرعي أ و غيره أو ب ق ل ي ل ة كما ان ت ر ض عليه في قوله الهدوء ق ر ب ت ه ب ل ت د ف ن ا ل ن ي ة بان الهدوء يطلق على ا ل ن ظ ا ف ة وعلى ا ل أ ف ع ا ل ا ل م خ ص و ص ة ف ي ق و ل ح ق ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل ث ا ن ي ة أ و يفسر اللغه بمحتمل منه في ف ت ه ميم ثانيه قيل بغيره أ ي بغير م ه ت م ل منه إ ذ غ ا ي ة ا ل أ م ر أ ن ه غائب ب ل غ ة ج د ي د ة ولا م ح ظ و ر ة في ذلك بناء على أ ن اللغه ا ج ت ل ا ح ي ه ورضى ب أ ن فيه فتح باب لا يستدرك طيب قال ولا يكلف المعترض بالاجمال بيان تساوي المحامل المحقق للاجمال لعسر ذلك عليه ويكفيه تمام في بيان ذلك أ ن أ ر ا د التبرع به أ ن يقولها الاصل عدم تفاوتها ا ل أ ص ل هنا بمعنى الراجح الراجح عدم تفاوت ه ذ ي المحامي للمعاني التي ذكرتها وان عارضه ا ل م ش ت د ل بان ا ل أ ص ل عدم ب أ ن ا ل أ ص ل عدم الاجمال المهم أ ن المعترض ان ركز معي ا ل آ ن سوى قياس قال ا ل و ب و ء ق ر ب ة فتجب فيه ن ي ة ك ص ر ق نعترض عليه نقول ا ل و ب و ء اللفظ الذي ورد الوضوء لفظ مجمل يحتمل معنيين على السواء المعنى الاول النظافه المعنى الثاني غسل الافعال المخصوصه تمام هذا الاجماع هل يشترط علينا ان نقول و هذان المعنيان متساويان لا لو اراد التبرع يقول الرادع عدم تفاوت المعنيه ماذا يكون الجواب من قبل المستدل الجواب يبين تمام يبين عدم ا ل إ ج م ا ل يبين عدم ا ل إ ج م ا ل ب أ ن يقولوا ل و ض و ء يطلق لغه بان يبينه يقول له المقصود والمعنى الثاني هو المعنى الثاني ل أ ن ه هو ا ل ح ق ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة ل أ ن ه هو ا ل ح ق ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة قال اسمع لان عرفت ا ل آ ن عرفت ا ل آ ن عرفت الاعتراف الاعتراف هو طلب معنى اللفظ الغريب أ و المجمل لان يبين المعترض في اعتراضه أ ن اللفظ الذي ذكره المشتد ل غريب أ و مجمل بين معان ي م ت س ا و ي ة تمام بين معان ي متساويه هذا, هذا هو الاعتراض كيف يكون الجواب الجواب تمام ا ل أ و ل الجواب ا ل أ و ل أ ن يبين المشتدل عدم الغرابه و عدم الاجمال الجواب الثاني أ ن يفسر اللفظ الذي ب م ح ت م ل بلفظ يحتمله تمام بلفظ يحتمله اذن الجواب حادث أ ن يبين عدم ا ل غ ر ا ب ة وعدم ا ل إ ج م ا ل أ و يفسر اللفظ بلفظ يحتمله بقليل أ و بغير قليل ة ب ع ا قال فيبين هذا الكلام على ا ل ج و ا ب الدواب المستدل على من اعترض عليه بالاستفسار قال فيبين المستدل عدمه فيبين المستدل عدمهما أ ي عدم الغرابه و ا ل إ ج م ا ل حيث تم الاعتراض عليه بهما حيث تمام تمام حيث قال حيث تم قال حيث تم الاعتراض عليه م ه م ا قال فيبين المستدل أ ي عدم ا ل غ ر ا ب ة و ا ل إ ج م ا ل حيث تم الاعتراض عليه بهما ب أ ن يبين م ه و ر اللفظ في مقصوده هذا اللفظ ظاهر في المقصود كيف بيبين انه ظاهر في ا ل م ق ص و د بنقل من ال اللغه او عرف شرعيه او غيره تمام أ و ب ق ر ي ن ة مثل فما اعترض عليه في قولي الوضوء ق ر ب ة فلتدب ب ن ي ة ب أ ن الوضوء يطلق على ا ل ن ظ ا ف ة وعلى الافعال المقصوده هذا وجه الاعتراض ب أ ن الوضوء لفظه ق ج ب ل مباشره ب ي ن عليهم ب ي ق و ل ه م لا هذا ليس لفظ م ج ب ل هذا ظاهر في الثاني ف ا ظاهر في الثاني اش دليلك المظاهر في الثاني ل أ ن ه هو ا ل ح ق ي ق ة ليش ا ل ش ر ع ي ة والحقيقة ليش؟ الشرعية طيب من جوعوا ل ج و ا ب الثاني يفسر بمحتمل تمام بفتح ا ل م ي م الثانيه فسر بمحتمل تمام منه يعني لفظ يحتمل المعنى قيل ة و بغيره يعني من اللفظ او بغيره أ ي بغير محتمل منه إ ذ ا غ ا ي ة ا ل أ م ر أ ن ه ناصب ب ل غ ة ج د ي د ة ن ع م ولا م ح ذ و ر ة في ذلك بناء على أ ن ا ل ل غ ة ا ل ص ل ا ح ي ة ورد ب أ ن فيه فتح باب لا ي س ت د يعني لازم يكون اللفظ المحتمل منه مش من غيره طيب قال ع ل ي س إ ذ ا نحن إن شاء الله يوم السبت إ ن شاء الله نوصلنا إستبت م ع إن شاء الله. يعني نحن نخل الاثنين الاثنين شاء الله بلدي الاثنين بننتهي ان شاء الله اخر ا ل م ح ا ض ر ة بتكون معنا الاثنين هذا بعدها بنراجع كلام الاثنين ب ك ت ب ا ل ا خ ت ر ا ض ا ت و بنقسمها واحد يستعد ا ل ا خ ت ب ا ر ا ت ب ا ك د بس ان شاء الله عشان انا برفع الدرجات اليوم في احد باقي من انت سلمان راجعنا لك من عنده ورقته عندي ورقته حق الاختبار عندي انت منها ايضا اخر انت بس وقف في واحد ظهر عنده خطاف ا ل ج م ب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ا ها ها ها ها ت ا ها ها ل ا ها ها ها ها م ا ها ها ل ا ا ل ا ه ي ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ا ها ها ها ه تعال قلت اذا كان عندي دفتر ق ل ه ا ل آ ن محمد زين الهداوي اين ح ق ق الدفتر عندي ما لم نضع لك بلده ط ي وانا ل د ف ت ر حق بقي عندي م ع ر و ف ي شوعيه أ ي ن م ع ر و ف ي ما احد عندكم معروف تعالوا لكن ما هو مسند ع ن د ما هي عنده رسول نور خالص نور ها يعني سافر الى ا ن د و ن س ي ا يعني يعني ليس يعني ما عندنا يعني اذا ا ث ن ي ن محمد فجر الصادق و محمد زين الهداويات يجون يقضون دفاترهم من ونقوم حقهم ا ل أ ب ح ا ث و ل ت لك ورقه ايضا هذا, هذا لكن هذا طيب خ لازم ص ل ا يرفع ا ل د ر ج ة حقهم تهين كاملا مع الاوراق、خلص. الله、أحب.